فسوى وقد رفع هذا وأخرج المرعى وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الديان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه على السنة والقرآن أما بعد فسلام الله عليكم ورحمة وبركاته وأسال الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكن أحبتي في الله الزواج سنة شرعية من سنن الأنبياء والمرسلين ومن اهتدى بهداهم من الأولين والآخرين ولذلك فلا غنى للإنسان عنه بل حاجته إليه ماسة به يحصل غض البصر به يحسن احصان الفرج به تتكاثر الأبدان وتتوالى الأجيال ونحو ذلك فسبحان من قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ولذا ينبغي للزوج والزوجة أن يعرف كل واحد منهما ما له وما عليه من حقوق وواجبات حتى تسير هذه السفينة ولا يقع خرق فيه والعياذ بالله لأننا أحبتي في الله في زمان قد عظمت غربته واشتدت كربته وساءت أحواله واشتكى ركني الأسرة الزوج والزوج من الآخر اشتكى كل واحد منه من الآخر حتى فشل الطلاق في مجتمعاتنا الإسلامية والعياذ بالله فهل يعقل يا كرام أن نسبة الطلاق في مدينة الرياض فقط وخلال سنة واحدة وهذه إحصائية المحاكم الشرعية؟ أكثر من خمسة آلاف حال الطلاق مقابل ثلاثة آلاف حال الزواج بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ لابد أن نفقه جيداً ولابد أن يفقه الزوج والزوجة أننا نعيش في عصر يسمى عصر الفضائيات عصر فيه جنون إعلامي يرى فيه الإنسان ما يحرك الجدار فلذلك عندما يقول الزوج والله أنا أشتكي من زوجتي زوجتي يعني لا تثيرني زوجتي لا تقارن بجمال نساء الفضائيات زوجتي لا تتزين لي فقط أراها فقط وقت الحفلات والأعراس الزوجة تشتكي من زوجها تقول زوجي لا يعرف الابتسامة زوجي يسهر طويلا خارج المنزل زوجي يضربني ونحو ذلك من المشاكل ولذلك بسبب ذلك يعني صارت مشاكل في بيوتاتنا ولذلك أن من هذه الحلقة أن أقول لكم أحبة في الله لابد أن نعود إلى منهجه صلى الله عليه وسلم في تعامله مع زواجه إذ لا ملجأ ولا ملجأ لنا إلا بتعلم سيرته العطيرة ولذلك عندما يسأل كما في الحديث الصحيح من أحب الناس إليك؟ يقول أحب الناس إلي قائشة أي حبيبتي عائشة يعني انظروا كان صلى الله عليه وسلم يلفظ كلمة الحب بعض الناس يقول والله أنا ما استطع أن أقول هذه الكلمة يعني ما تعلمتها من أبي وما سمعتها من أمي ونحو ذلك يعني يا جماعة نحن يعني المرأة دخلها من أمك من أبوك وكذلك الزوج يعني المرأة لابد أن تبادله هذه المشاعر حتى يعني تسير هذه الحياة الزوجية الحياة الزوجية مليئة بالأفراح والأطراح مليئة متاعب مليء يعني بعض الناس يريد أن تكون الحياة رتيبة غسل الثياب إجهاز الطعام لا لا لا الحياة فيها متع فيها مرح فيها واجبات فيها حقوق الله عز وجل لما يقول ولهن مثل الذي عليهن ولهن مثل الذي عليهن من المعروف وللرجال عليهن درجة فكل طرف من الرجل ومرأة له حق على الآخر ولذلك أن أقول أحبتي في الله لابد أن نجعل الحياة الزوجية مثل الحديقة مثل الحديقة التي يجد فيها الزوج الراحة النفسية ويبدد متاعب الحياة بابتسامة حانية وبشاشة مشرقة وكلمات رقيقة ومعاملة رفيقة من تبادله هي الزوجة شريكة عمره ورفيقة دربه وصفية فؤاده وأم أولاده إذا صارت هذه الحياة الزوجية مليئة بالأفراح مليئة بالواجبات مليئة بالحسن التبع، إن شاء الله عز وجل نشأ في كلف هذه الحديقة جيل صالح فريد بعيدا عن أسبار أسباب التوتر والقلق ومناغصات العيش ولذا هكذا يريد الإسلام منا أن تكون بيوتنا حذائق قدع خير ومحبة ووئام وحصون برج وحنان وسلام لأن الحياة الزوجية أحبة في الله لا تكمن أبدا في ملبس بهي ولا مطعم شهي ولا عيش طري وإنما في المودة وإنما في الرحمة وإنما في الحب وإنما في التعاون وإنما في الاحترام ولذا أي حياة زوجية تنتشر فيها الإحن والمشكلات والنزاعات والخصومات حري أن تنتدى تبدأ إليها أعاصير الدمار وتفتك بها رياح التفكك والبوار ولذلك تأمل هذا المثال الرائع لما جاء رجل إلى امرأته ونشدها بالله وسألها بالله هل تحبينني قالت أما إنك قد سألتني بالله ونشدتني بالله لا والله لا أحبك فغضب الزوج وذهب إلى عمر الفاروق اشتكي زوجه إليه فقال يا أمير البؤمنين قلت لمرأتي كذا وقالت لا أحبك فاستدع عمر المرأة فقال يا أمة الله لماذا عندما سألك زوجك قلت لا أحبك قال تريد أن عليه يا عمر قال لا لا تكذب عليه ولكن واسمعوا واسمع يا مرأة واسمع يا رجل واسمعوا هذا كلام الجميع قال عمر يا هذه إن البيوت لا تبنى على الحب وإنما تبنى على الرحمة على الإحسان على الإسلام الله أكبر الله أكبر على هذا الكلام الجميل والقاعدة التي وضعها أمير المؤمنين ولذلك بعض الناس يريد أن تكون الحياة مثالية يريد من المرأة أن تكون على صراط المستقيم، المرأة تريد زوجها أن يكون مثل فلان وكذا لا لا لا يمكن أن يتأتها ذلك ولذلك لماذا علم الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال كرسح مسلم لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره من خلق رضيها من خلق آخر لأنه صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تكمل وكذلك الزوج المرأة يعني يجب أن تتنبه ولا ترى من زوجها يعني تراه مثالي في الحياة لا يحصل فيها النقص يحصل فيه التقصير يحصل فيه غير ذلك ولذلك نرى أبو الدرداء عندما وضع القاعدة حتى تسير هذه الحياة الزوجية عندما وضع القاعدة وقال يا هذا لمرأته إذا رأيتني غضبت رضيني وإذا رأيتك يغضى رضيتك وإلا لم نستحب وإلا لم نستحب هذه الحياة الزوجية فيها المرح فيها التعاون ولذلك حتى فيها الغزل وأنا أعود وأركز على مسألة الغزل والحب الذي بين الزوجين الذي للأسف والله نراه يعني معدوم كثير من أخوات تشتكي من ذلك ولذلك نرى أمير المؤمنين على ابن طالب عندما كان يضرب لنا أروع الأمثلة في التغزل مع زوجه فاطمة بنت محمد حينما يرى فاطمة وقد وضعت عود السواك في فمها فأخذ هذا العود من فمها وقال حبيت لا عود الأراك بثغرها أما خفت يا عود الأراك أراك لو كنت من أهل القتال قتلتك ما فاز مني يا سواك سواك الله أكبر يتخزل أمير من نعم يتغزل ولذلك نرى صلى الله عليه وسلم يعني يلاطف أزواجه نرى صلى الله عليه وسلم يداعب أزواجه نرى صلى الله عليه وسلم يرحم أزواجه فلذلك تجده قمة في مراعاة مشاعر أزواجه عندما يقول لجيش تقدموا ثم لما يتقدمون يقول لعائشة هي نتسابق فيتسابقون فتسبقه عائشة ثم ضرها من الزمن وليس صلى الله عليه وسلم يقول إن الجيش في إحدى الغزوات تقدموا فلما تقدم الجيش وقد هبولت عائشة يعني حملة اللحم يقول هيا نتسابق فيسبقها النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يضحك ويقول يا عائشة هذه بتلك هذه بتلك هذه الحياة التي ينبغي أن تشير الضحك ولعب وحقوق وواجبات ومع ذلك ينبغي للمرأة أن تراعي زوجها وأن تقف يعني عند حدودها معه وكذلك الزوج ينبغي أن يراعي حدوده مع المرأة حتى تشير هذه الحياة الزوجية لأنه والله يا جماعة نحزن نحزن أشد الحزن لما نسمع حالات الطلاق أيضا يعني أنا أعود وأقول في الشرقية فقط من ربع بلادنا خلال سنة والله حصائية المحكمة عندنا 60% نسبة الطلاق يعني و40% نسبة الزواج فهذه مسألة خطيرة ينبغي أن تراعى ينبغي أن يتنبه لها الإنسان ولذلك إن شاء الله عز وجل إذا عرف كل واحد منا ما له من حقوق وواجبات إن شاء الله عز وجل صارت هذه السفينة وإن شاء الله عز وجل صارت عندنا بيوت إسلامية ونشأ جيل إسلامي على الحب والرحمة والتعاون أسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير وأن يوفق كل زوجين وأن يؤسر أمر كل عروسين وأن يرحم ضعفنا وأن يتولى أمرنا هذا والله أعلم وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْتَرِ